انما من نسي او في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوقوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمُ افْرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثَّاقُلَتُم مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمُ افْرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثَّاقُلَتُم إلَى الْأَرْضِ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 إلا تنصر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوما غيركم ويستبدل القوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثني اسميل إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينةه عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم